إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض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 وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين